الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذه بعض الأصيلة نعبرها على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في مسألة التكفير أسأل الله ينفع بها ويوفق شيخنا عليها السؤال الأول قل السائل بما يكون الكفر الأكبر أو الردة هل هو خاص بالاعتقاد والجهود والتكذيب؟ ام هو اعن من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وامامنا وقائدنا محمد وعبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فإن الكفر والرده والعياذ بالله تكون بأمور تكون بجحود الامر المعلوم من الدين بالضروره ويكون بفعل الكفر ويكون بقول الكفر ويكون بالترك والاعراض عن دين الله عز وجل فالكفر يكون بالاعتقاد كما لو اعتقد لله صاحبه او ولدا او اعتقد ان الله له شريك في الملك أو, او ان الله له معه مدبر في هذا الكون او اعتقد ان احدا يشارك الله باسماءه او صفاته او افعاله او اعتقد ان احدا يستحق العبادة غير الله عز وجل او اعتقد ان لله في الربوبيه او اعتقد ان الله صاحبة او ولدا فانه يكفر بهذا الاعتقاد يكفر بهذا الاعتقاد كفر اكفر من الله نعوذ بالله ويكون الكفر ايضا بالفعل فما لو سجد للسنن او صد الله او صد رسوله او صد دين الاسلام او استهدى لله او بكتابه او برسوله او بدينه او فعل السحر او فعل اي نوع من انواع الشرك فان دعا غير الله أو نبحى الله أو ندرى بغير الله أو طاف بغير ببيت الله تقرب لذلك الغيب إذن ذلك من واع الشب قال الله تعالى عن جماعة لعزه كبوب تهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم و الله ورسوله كنتم كالسانيقون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كفرهم والايمان تعب الكفر. بدل على ان الكفر يكون بشر. كما يكون بالاعتقاد. ويكون الكفر ايضا بالقور. كما صد الله وصد رسوله وصددين الرسال او استهدام بذنين الله او بالله او بالكتاب او بالرسول اتبع صبر في الاية. وان هؤلاء كفروا بالقور. ويكون ايضا الكفر بيه. بالجحود ولا اعتقاد كما هو الجحود ولا اعتقاد. شيء واحد. وقد يكون بينهما فرق الجحود تعني اجحة امر معلومة من الدين بالضرورة تعني اجحة ربوبية الله او الله او استحققه للبادة او يجحد ملكا من الملائكه او يجحد رسولا من الرسل او كتابا من الكتب المنزله او يجحد البعض مثل البعض او الجنة او النار او الحساب او الجزاء او ينكر وجوب الصلاه او وجوب الزكاه او وجوب الحج او وجوب الصوم او يجحد وجوب غير الوالدين او وجوب كره الارحام مما هو معلوم من الدين بضروره وجوه او يجحد تحريم امر معلوم من الدين بضروره تحريمه كان يجحد تحريم الزنا او تحريم الربا او تحريم شرب الخمر او تحريم عقوق الوالدين او تحريم قطيعه الرحم او تحريم الرشوه او او لذلك الله هو معلوم من الدين الضباروة حريبه ويكون ايضا الكفر الارضي يجب بالاعراض عن دين الله والفرق فان يرفع دين الله دين الله يعرف عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله لا تعلمه دين الله ولا يعبد الله يكثر بهذا في الاعراض الفرق قال الله تعالى والذين كفروا عما اقدرهم ولا قال سبحانه ومن اظلم ممن ذكر بايه ربه ثم اعرض عنها انا من المؤمنين منتقمون الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالجحود ويكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالاعراض والترك والرفض ومن اكرس على تكلم ثلاثه الكفر أو على على الفتات او على فرق الكفر حين يكون معذور اذا كان الاطراف والجئان كان يكره إنسانا قادر على اقامه على اثار قديه هذه حدود الله هذه حدود الله وهو قادر وضع الشيخ على رقبته. هو يكون بعضهم في هذه الحالة. إذا فعل فلن فلن بشرط ان يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. اما اما اذا كان قلبه يكون فانه يكرر. حتى مع الاقراء. نسأل الله السلامة العالم. واذا فعل الكفر متعمدا فانه يكرر. واذا فعل الكفر هازلا هاجل وساخرا فانه يكرر. واذا فعل الكفر خائفا فانه يكرر. وإلى فعل الكفر مكرها وطمعنا قد الكفر فإن قلبه في فلا حتى. هذه الصورة بالخبس. من فعل الكفر. من فعل الكفر جاد فعل الكفر فعل الكفر خائفا فعل الكفر مكرها قلبه فلا يقول الله عز وجل من كفر بالله من بالإيمان إلا ما نكره وقلبه مفرئنه بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا على وضبوا من الله ولهم على ابن عظيم ذلك بأنهم حب الحياة في العالم وأن الله لا أهل في الصورة. نعم جزيلا صلى الله عليه يقول السائل هناك هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كمان فيه ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد هذا القول من اقول اهل السنة ام لا? ليس هذا الاقول من اقوال الاовать السنة. اهل السنة قول وعمل. ومن اقوالهم قوض باللسان. واعتقاد بالقلب. قول باللسان وقول بالقلب. وعمر فيجوانف وعمر بالقلب. الايمان تكون بهذه الامور قولا باللسان وهو نطق باللسان. وقولهم بالقلب وهو الإقرار والتستيق. وعملهم بالقلب وهو النية والإخلاص وعمل بالجوارح. أربعة أشياء. قولهم باللسان وقولا بالقلب وعملهم بالقلب وعملهم بالجوارح. ومن أقوال الإناث قول وعمل. لأن في قول مراد به قول اللسان وقوله والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. من اقوال الاقوال الامام قول العبد وليا العمل جزء من التديبه هذا مكون من هذه الاشياء تصود يتكون من هذه الاشياء من اقوال النساء واقوال القلب واعمال القلوب واعمال الجوارح هلا يقال ان العبد شرط هذا وانما انما هو العباده كل امر الايمان جزء من الزباده ولو يقال, إن... إن... يقال ان العمل شرطه ثمان او يقال انه من شروطه او انه لازم الله. انها لم لا يكون المرجعة. المرجع يقول جلزم. العمل لازم. لازم العمال. وهذا السنة يقول الايمان جزء. العمل جزء من الايمان. ولا نعلم ان لا. الاسنة قولا بان العمل شرط ثمان. وكذلك قول من يقول لا كفر الا بالاعتقاد هذا قول مرجع هذا قول مرجئه يقول لا كفر الا بالاعتقاد ويقول ان الاعمال والاقوال هذني دليل على ما في القلب من الاعتقاد وهذا باطل بل نفس نفس القول الكفر كفر ونفس العمل الكفر كفر تمام في الايه ودا بالله وايات في رسولكم تشهد يقول لا تعجزوا قد كفرتم بالي وهذا المقال نقل قال يقول السائل هل الاعمال ركن في الإيمان وجزء منه ام هي شرط كمال فيه هل العباد جزء من الايمان قال وكان شرط كمال قال من كما سبق الايمان قول باللسان وقول وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح كما سبق يقول لانها شيء خارج عن باب القول كل اعمال شيء خارج عن الإيمان. بشيء لازم من لوازم الإيمان او من مقترى الإيمان. او هي دليل على الإيمان. من هل هذه من أقوى نقول العمل دليل على الإيمان او مقترى الإيمان? دليل الإيمان او مقترى الإيمان? او ما اشبه هذا من أقوى نعم. صلى الله اليك. يقول السائل ما اقسام المرجع؟ مع ذكر أقوال في مسائل الايمان فبرجع قسم القسم الاول البرجع البحضه وهم الغلاه وهم الجهميه ويعلمهم الجهم وصفات فان الجهم وصفات يتزاعل اربع طوائف او اشتهر زياده في اربع عقائد في الصفات. واخذها عنه الجهميه وعقيله الارجاء. واخذها عنه المرجئه وعقيدة الجب. خذ ان العبد مجبور على اعماله وفعله. واخذ عن جبريه. وعقيله فلا يجنه النار. فلا يجنه النار. هذه اربعة قائلة خبير استهروا بها الجهن. فالمرجئة اللحظه اخذ عنه الجهن. وعقيدتهم في الإيمان أن الإيمان مجرد معرفة. مجرد معرفة الرب بالقلب القلب. من عرف ربه بقلب فهمه. ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. فإذا من مرضى المحرق وإسمه ملتهم السلطان وهم الجهمية عقيدتهم في الإيمان. الإيمان معرفة الرب بالقلب. والكفر جهل رب ذا القلب. وعلى آزمهم العلماء. بهذا التعريف أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه قال تعالى عن إبليس مؤمن ربي أنظرني إلى يوم الظاهر ويكون فرعون مؤمن أيضا على هذا التعريف لأن فرعون يعرف ربه في قلبه قال تعالى وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم وعلوا فانظر كذا كان عاقبة المفسدين ويأترى مقيم الحمد الله الكافية الشافية أصلا طويل في بيان ويأتخذ مرجعة المحوى وقال انه اخفى هذا مدة ثم اظهر عقيدة مرجئة هذا العقيدة وقال ان من عقيدتهم ان عقيدتهم مجرد معرفة الرب بالقلب وانه لو فعلت اعمال كفرية مع ذلك فلا, فلا يؤثر في ايمانه. ولو سب الله او سب الرسول او سب دين الاسلام وقتل الانبياء والمصلحين وهدم الوسائل وفعل سمعهم خاف على يقوم ما دام اعرف ربه بقلبه نسال الله السلامه والاخره وهذا من افسد وهو افسد قول في تعريف الايمان وهو قول جهميه ان الايمان معرفه حب بالقلب القلب وشرفه بالحسره الصالحه من القدريه ويليث في فساد قول كرامية. الذي يقول عن قول قول هو مدق اللسان. المدقه باللسان فقط. فمن شعر الله يكون بلسانه إنه يكون مؤمنا وإنه كان مكذبا بقلبه. فيقولون ينزمهم على هذا ويسمونه مؤمن كامل الإيمان. إذا نقرب الشاركة هو كامل الإيمان عنده كرامية وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلب في النار. ويؤذب على قول الخرامية أن المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار وهذا من أعلم الفساد يلي قول الجهة من الفساد أما الطائفة الثانية من هو مرجئة الفقهاء قلنا مرجئة الفقهاء من أهل الكوفة من أصحابه أبي حنيفة رحمه الله وهو من قال بذلك العمال الداخل غير داخل المنسبة الإيمان حمد بن أبي سليمان شيخ الإمام بالحريفة. ويعتقدون يعتقدون أن الإمام تصديق بالقلب. وقول باللسان عند أكثرها. وقال أخرون أن الإمام هو تصديق القلب فقط. فالإمام أبو حريفة رحمه الله له رواية. الرواية الأولى أن الإمام تصديق بالقلب وقول باللسان وهذا, وهذا الرواية عليها اكثر أصحابه. الثاني ان الايمان هو تصديق بالقلب فقط. وان نقول لسانة ورقم زائلة. خارج عن نسمى الايمان. وعلى هذا الرواية هو واحد قول الماثرينية. ان الايمان هو تصديق بالقلب فقط. ولكن الاعمال مطلوبة انها. الاعمال مطلوبة. صلاة والزكاة والصوم والحج. والواجبات واجبات. والمحرمات محرمات. ومن فعل الواجب اتابه الله. نستحق الثواب ومن. ومن فعل الكباب فإنه يستحق العقوبة. ويقام عليه الحد، ولكن لا. لا يسمونه اليمان. يقولون الانسان عليه واجبات، واجب اليمان وواجب العمل، ولا, ولا, ولا يدخل أحد الحzew shall be called. ودمران يقولون العمل من الإيمان. هو جزء من الإيمان. هو, هو اليمان. الأعمال من الإيمان. الأعمال واجب هو من الإيمان. ومرجع يقول الأعمال واجبا وليست من الإيمان. ولهذا قال من قال إن الخلاف بينهم وبين الجمهور السنة خلاف اللغضي فقال بهذا شارك التحاوي قال إن الخلاف بينهم نحوي، والصوب أنه ليس لغوية صلى الله عليه وبركاته يقول السائل هل خلاف أهل السنة مع مرجعة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح وهل خلاف لغضي أو معنوي نرجو من فضيلتكم التفصيل. نقال بعضهم ان الخلاف بين اهل السنه وبين علماء الفقهاء خلاف لفظي وقال هذا شارك خويه ابن ابي العز على ان الخلاف بين جمهور السنه وعلماء الفقهاء خلاف لفظي والنزاع نزاع في امر اسمي لفظي لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد وقال إن, ان الدليل على ان الخلاف بينهم. بين الجمهور السنه وبين عمر خلاف اللفظي ان كلا من الطائفتين يقولون الاعمال واجبة. وكل من الطائفتين يقولون الواجبات اذا فعلها مسلم يساب عليها. وكل من الطائفتين يقولون من ترك شيئا واجبا الواجبات او فعل المحرمات فانه عاقب. ويقام عليه الحد ولكن مزاج بينه، هل هذا الواجب؟ إيمان او ليس الإيمان؟ قال الأول إنه أمر السنة، أمر السنة، وقال الثاني مزاج مقاح، إنه محيط وأصح. ولكن عند التامل والنظر لا يكد. لا يجد. طالب العلم أن الخلاف الأخضية من دون الوجوه. هو صحيح أنه لا ترتب عليه في الألفاظ، لكن لو أخطأ ترتب عليه. من هذه الآثار ان جمهور مهرعه السنة واطقوا الكتاب والسنة في اللفت والمعنى فتأدبوا مع النصوص، ومرجعت فقهاء واطقوا الكتاب والسنة معنا وخلفوهما رفعا ولا يجوز المسلم من خالف النصوص لا نهتم ولا معنا قال الله تعالى في الكتاب المبين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجعل قلوبهم وإذا كليت عليهم آياتهم زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين وقمروا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم من الحق. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الاعراض كلها من كلها من الإيمان. وجل القلب عند ركب الله. وهذا عمل القلب وزيادة الإيمان عند ثلوة القرآن. عمل القلب وعلى ربهم توكلون. عمل قلبي وعمل الأول. و... ويشمع أيضا لأعمال جبال ويفعل الاسباب وإقام الصلاة عملوا بجل وإيثاؤ الزعب و... و... والعفاق مما رزق أحمد الله كل, كل هذه الاشياء سباها إيمان وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين عنوا بالله ورسوله ثم لم يبتعبوا وجاهدوا في أبوالهم وأفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم وقال سبحانه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما سدر في بينهم ثم لا يجد في أفس الحرجا مما قضيت ويسلم تسليفا. وثبت في الصحر الحين على النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان وضع وسبعون شعبا. وفي رواية البخاري وضع وسبعون شعبا. فأعلاها قول لا اله إلا الله. وأدناها إبارك لها عن القريب. والحياة شغلة من الإيمان. هذا من أقوى أدلة في على المرجئه فعلى الإيمان وضعا وسبعين شعبا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد عليك بقول اللسان وبسال العمل ب... عمل الجوارح بضبط الاله عن الطريق وبسال عمل القلب بالحياه لان الحياه خلق داخل يحمل الانسان على فعل المحامد وترك القبائح فاعلى شعب الايمان كلمه التوحيد وادلاها بضبط الاله عن الطريق وبين هذه الشعبتين شعب متفاوته منها ما يقرب من شعبه الشهاده ومنها ما يقرب من شعبه الامام الصلاه شعوبا والزكاة شعوبا والصوم شعوبا والحج شعوبا وبرواليا شعوبا والصلاه والرحم شعوبا والياب والسيد شعوبا والامر بوب شعوبا ولا عامه شعوبا ولا ساره الى الجار شعوبا الى غير ذلك الاشرار هذه كلها ادخلها النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الايمان فكيف يقال ان العبد خارج عن سمى الايمان وكذلك ايضا من أقوى له الله على الأعمال داخل تسمع الإيمان حيث هو في عبد القيس صحيحي ونفتع عبد القيس جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن, إن بيننا وليك هذا الكفار من مغرب وإنا لن تخلص إليك إلا فشال الحرام فمنضى بأمر فصل نعمل به ونكبر به من وراءنا على. فقال عليه الصلاة والسلام أعمركم بأربع وعلاكم على أربع أعمركم بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شاركوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وادقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا الخمس ضرابه ذا الشرع الايمان يعقل الجمال اتذكرون ما قال رب الله وحده شاركوا ان لا اله الا الله وادقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان واداء الخمس هذا هذا ايضا تبين صريح واضح لان العقال يا اخي في المسائل فجمهور على السنة تأدلوا مع النصوص. وادخلوا لأعبال في سنة الإيمان. الفقهاء الفتحة واقف النصوص في المعنى لكن خالقه ما في ولا يجوز للإسان يخلف النصوص. لا لا في اللقب ولا في المعنى. فلواجب واقف النصوص. رفع ومعنى. الامر الثاني مما يتبين فيه ان الخلاف ليس رفضيا ولا الجمهور وبين مرجعة الفقهاء ان خلاف مرجها تفوقها مع الجمهور فتح بابا 눌러 المرجعة في البحر وهم الجهميه فإن مرجعة تفوقها لما قالوا إن الأعمال ليست من الايمان وإن كانت واجبة فتحوا باب المرجعة في فقالوا الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبه ولهذا قال المرجعة في الصلاه الصلاة والزكاه dess2021 والذكاة, والذكاة, والذكاة, والذكاة, والذكاة. ومن عرف ربه بإيمانه فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنه من أول وحده والأعمال يشفن خلقه والذي فتح الباب لهم مردية الفقهة لما قالوا ان الأعمال ليست من الإيمان دخلوا معه وقالوا الاعمال الأعمال يشفوا ومن أيضا ثمراء الخلاف بين الجمهور في فرعب السنة ومردية ان أن مردية وفي مع جمهور اهل السنه فتحوا باب الفساق والعصاة ودخلوا معه فلما قال مده الوقا ان الايمان شيء واحد ولا يقص وهو التصديق فايمان اهل الارض وايمان رأه واحد دخل الفساق وياتي الفاسق السكير العربي ويقول انا مؤمن كامل الايمان ايماني كايمان جبريل ومكائيل وكايمان ابي بكر يقول له كيف تكون ايمالك? يكون ايمالك كايمان ابي بكر مؤمر? ابو بكر له اعمال عظيمة. فقال الاعمال لست. وست داخله مسمى الايمان. انا مصدق وابو بكر مصدق. وجبريل مصدق وانا مصدق. فايماني كايماني جبريل مهن كارب. وكايماني ابي بكر مؤمر. هذا من اطلق الباطل. ولهذا جاء الحديث انه. أنه يوزن إيمان وبيوته بإيمان أهل الأرض ما رجح يعني ما عدى الرسل عليه الصلاة والسلام وكيف يقول هؤلاء إن الإيمان واحد وإن ايمان أهل السماء وأهل الأرض واحد الامر الرابع من كمرات الخلاف مسألة الاستثنة في الايمان وهو أن يقول وهو أنا مؤمن إن شاء الله المرجئه الفقهاء يمنعون الاستثناء في الايمان يمنعون ان تقول انا مؤمن ان شاء الله لان الايمان شرع و تصدق في القلب فيقول ان تعلم انك مصدق في قلبك فكيف تقول ان شاء الله اذا تشك في ايمانك ولهذا يسمون المؤمنين الشكاكه الذين يشتتون في ايمانهم تشك ان تعلم نفسك انك مصدق كما انك تعلم انك قراه الفاتحه فلا تعالى من سكنت تحب الرسول وتبرض اليهود لكن تقول ان شاء الله لا تقول ان شاء الله قل مؤمن اجزل لا تشك في ايمان ومن قال انا مؤمن ان شاء الله شك في ايمان يتهموني واما ان هو على السنة فانهم فصلوا فيقولهم ان قال ان كان القائد انا مؤمن ان شاء الله يقصد الشك في اصل ايمان فهذا ملو اصل ما التصير وكذلك اذا قفد عدم علمه في العاقلة وإذا قصد الشك في أصل إيمانه هذا مذنوع أم لا إلى المقصد في أصل إيمانه ولكن نظر إلى الأعمال والواجبات التي يوجبها الله والمحرّات التي تحرمها الله ورأى أن شعب الإيمان تعددة وأن الواجبات كثيرة فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يزوج أنه يتماع عليه يتهم نفسه بالتقصير ويجري على نفسه فاذا قال انا مؤمن ان شاء الله فان الاستثناء راجع الى الاعمال الايمان وان شاء الله تفرع على الاستثناء فهذا لا باس به الحسن ان يقول انا مؤمن ان شاء الله ويكون الاستثناء راجع يكون الى الاعمال الواجبات والشعب الايمان المتعدده وكذلك أيضاً إذا عراد عدم علمه بالعاقبة وأنا العاقبه لا أعلمه إلا الله فلا بأس أن يقول أنا مؤمن ان شاء الله وكذلك إذا اراد التبرك تبرك اسم بسم الله فلا بأس فإذا الم호het عن يفسرهم ، لكن إن قصد الشك في أصل إيمانه فانه إنه عمل بعalamه اما اذا أما إذا قصد ان الإسلام راجع للا الاعمال فلا بأس او قصد عدم علمه بالعاقبة أو قصد تبرك باللك بسم الله فلا بأس أما هرزئت الفقهاء فإنهم من العرس الثلاث ومن العرس ملعب دعا الثلاث فهذه من ثمرات الخلاف وإنك لا يتركب علي فسادة العقيدة لكن هذه ثمرات ثمرات تدل على أن الخلاف ليس الأخضية نعم السلام الله وجزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكليه فهو يقر بالشهابتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا من هل هذا مسلم أم لا؟ إما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض هذا لا يكون مؤمن الذي يزعم أنه مصدق بقلبه ولا يقف بلسانه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل لا يتحقق إيمانه لأن هذا هذا إيمانه مثل إيمان إبليس مثل إيمان فرعوب لأن إبليس مصدق صدق بقلبه قال رب اعني الى الله وفرعون وقال فرعون قال الله تعالى وجهه بها واستقلت انفسهم نقول بالعروه فهذا الايمان الذي في القلب والتسليم الذي قبل لا بد لهم ان يعمل يتحقق به والا صارت الإيمان في وفي ايمان فرعون ايمان باطل لا بد ان يحقق حق الحق بالنطق ان شاء الله والعبد يتحقق من الانقياد، تصديق من قياة. إذا انقاذ قلبه بالإماء لابد ان تعمل جواله. اما ان يزعم انه مصدق في قلبه. ولا ينفق بلسانه هو قادر. ولا يعمل بجواله. اين اليماء? اين التصديق? لو كان التصديقه تصديقا تاما وعنده اخلاص. العمل. والنصوص جاءت لهذا. فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الإيمان. كما عندما يعمل في جوارحه يصلي ويصوم ويحج. لا بد لهذه الأعمال من إيمان في الباطن وتصديق يصححها. وإلا صارك في إسلام المنافقين. فإن المنافقين يعملون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون بعد اليهود ويجاهدون ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين لأنهم ليس عندهم ايمان وتصديق يصحح هذا العمل فلا بد من امرين في صحه الايمان تصديق في الباطن وعمل في الظاهر انقياد عمل يدل على انقياد تصديق في الباطن يتحقق بالعمل وعمل في الظاهر يصح بالتصديق لا بد من امرين اما تصديق في الباطل فقط بدون عمل اين الدليل عليه اين الذي يصححه اين الانقياد ولا يمكن ان يكون هناك تصديق صحيح ولا يصلي الاسلام ولا يصلي ولا ينطق بالشارفين لا يمكن <تصفيق> وهو يعلم ما اعد الله لمن نطق بالشارفين ولمن تكلم بالكفر من الثواب ولما اعد الله لمصلين من الثواب ولمن ترك الصلاه من العقاب لو كان عنده تصديق صحيح وإيمانه صحيح نباعف على العربي ولا يمكن أن يكون التصديق والإيمان القوي إلا أن يحرق الشبهات والشهوات فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لاحرق الشبهات والشهوات ترك الصلاة إنما يجب عن أن شها والأعمال المعاصي انما إنما تكون عن شهوة والإيمان الصحيح. الصادق يحرق هذه الشهوات الشمال. هذا يدل على ان ايمان خالد. يدل على ان قلبه خالب من ايمان الصحيح. وانما هو لف باللسان. نتق به لم يتجاوزه. وإلا لو كان عنده فصديق بقلبه او, أو, أو اقرأهم بالقلب فقط. ولم يتجاوزه. لكن اقرام فصديق. فصديق بالقلب. اقرام قول بالقلب. قول القلب لم يتجوز إلى إلى أعمال القلوب وإلى النقيل المقصود أن الذي يزعم أنه مصدق بقلبه هذا هو هذا هذا هذا هذا هو المعرفة ولهذا قال شخص متى رحمه الله يعصر التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد يعصر التفريق بين المعرفة القلب والتصديق. الذي ليس معه شيء من عمل قوه امام الجواله بل هذا؟ هو ايمان الجهميه صلى الله عليه وسلم. شخص يجوز انه مؤمن ولكنه لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجواله مع قدرته هذا هو المعنى هذا بدء الجهميه لا بد من عمل تتحقق به هذا التصديق وهذا الايمان لا بد من عمل كمان الذي يعمل لا بد له من تصديق يصحه في الباطل نعم صلى الله عليه وسلم نسال الله يقول السائل هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجهود فالمقولة الثالثة هو المقولة الأولى فقوله الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص يعني قول باللسان وقوله من القلب وعمل من القلب وعمل من جواده يزيله بطاعة هذا حق هذا قال السماح جماعة لكن قوله بعد ذلك لا تفرأوا إلا بالاعتقاد والجحود هذا ينقب ينقب المقال هذا ينقض المقال هذا فكما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد فذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى لا أن صح عن المقولة يقول الإيمان قول يكون بالقول والعمل والاعتقاد يوقفهم يكون بالقول والعمل والاعتقاد حتى تشحل أما فقاها المقولة على حالها فإن المقولة الثالثه فهم يقولها الأولى نعم الله إليك يقول السائل هل هذا القول صحيح أم لا أن من سبى الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة هذا القول ليس بسعيد. هذا قول مرجع هذا قول مرجعة. فقل واحدهم من سب الله ورسوله وان هذا ليس بكفر في نفسه. وان ماهو امارة وعلامة على ما في القلب من كفر. هذا بعض. بل ان السب نفس السب كفر. ونفس كفر كما في الآية الكريمة قل ابي الله وآياتي ورسولي كنتم بس لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانك فأفضل في هذا المقال. بهذه المقالة ولم نقول, نقول ان كنتم تعتقلون في قلوبكم شيئا فالله تعالى اطلق اطلق الكفر عليهم بهذه المقال. فدل على ان اقول بانها ليس كلام الكفر او قول الكفر ليس, ليس الكفر بل هو علاوة علاوة القلب هذا بعض القلب لا, يعلم لا, لا, لا يعلمه لا الله قال الله تعالى الكفر يكون في القلب ويكون في القول ويكون في العمل والمقصود أن هذه المقالة تتبشى بعضها بمرجعة نعم <تصفيق> صلى الله إليكم يقول السائل ما حكم أن يسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصحتي في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق فهل هذا كافر ام هو مسلم يحتاج الى تعزيل وتاديب وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب ما ادى اسمعنا تعلل بالتكسب وطلب القوت يعني اذا قال تعلل بالدين تعلل بكسب ان كان هذا المراد التعلم شيء آخر، لكن الآن نحكم عليه بهذا، بهذا السبب. نقول من سب الله أو سب رسول أو سب الدين، هاي كفر هذا كفر، باتفاق هذا السنه والجماعة. ما هذا كفر؟ أما بسالة التعلم بكسب طلب القوة، يعني إذا قلت تعلم دينك، أو هذا؟ ما. هذا التعلم تعلم باطل يجب أن يتعلم دينك ما يقب به دينا كما انه يطلب كسب ولكوت فيجب عليهم التعلم يتعلم دينا يتعلم, يتعلم ما يسحبه ايمانه تعلم ما عجب الله عليه من الاعتقاد الصحيح وان الله مصحف للعبادة وما يجب الله من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج هذا التعلم لا وجه لها اذا قلوه إذا يعني تعلم تعلم ما عجب الله عليه أو او يسال العلماء عن مقالة التحذيريه كفر او يسال الكفر يتعلم بكسب هذا باطل والكسب ما يمنع ان يتعلم ويسال عم أشكال على اشكال عليه يتعلم دينه ويتعلم المقاله ان هذه المقاله كفريه او عنها لا يمنعه كسب لانها لا, لا تاخذه وقتا كبيرا والكسب لو اوقع واسع. ولا, ولا شهاده تفرق بين السب والسب ليس هناك كما قبلها؟ نقول من قال نسب الله وسب الرسول وسب ديه هو كان ونقول السبب كان لا عدرنا في هذا لا عدرنا في هذا إنما الذي يعدر ويسأل الشيء الكلمات التي فيها إيهاب القول الذي فيه إيهاب هذا اللي يفرق بين المقال والقائم لو يتكلم الانسان بكلمة موهبة أو كلمه يحتوى على كل الساحب عذر هذا الذي يقال يفرق بين الكلام بين المقالة وبين القائل، هو قال المقالة كفرية، والقائل لا فو إلا يأود الشروط وأثناء الرواة، وقام طالب الفقه. أما سب الله سب رسل سب دين، هذا أمر واضح. في إشكال في الكفر. أما من سب الله سب رسل سب دين، هذا ولا ولا يحتاج ولا من أي سالك الفريق. لأن الأمر واضح. نعم. صلى <تصفيق> الله عليكم. يقول السائل ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة والقبور؟ وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعلناها لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودع ودعائها والذرخ لها رزاكم الله هذا مشترك هذا مشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب الأصلاب فنصب هو فمشترك وإذا أيضا أوقف عليها الأوقات والأموال او دافع عنها نساء الله their allahu يقولا ايضا كافر صدا عن سبيل الله. من الصدين عن دين الله. وهذا بعد كفر بنفسه وصد عن دين الله. حينما يجعل الاموال وأوقف الأوقات منع الناس من دين الله. او داكم في قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سيدناهم عذابا فوق العذاب كل كانوا سبيل هذا من مصدين في الأرض عبد الله. كفر بنفسه وصد عن دين الله. نصر الله على السلامة نعم. الله إليكم بالنسبة لما ورد في السؤال التاسع وقوله إذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق مقصوده مقصوده مثلا إذا كان يقول إن إذا سبيت الله سيأتيني من الرزق كذا مجاملة من هو معه لا شك في كفر هذا لا شك في الكفر هذا وكما سبق ان من فعل الكفر قاصدا وعمدا فانه يكفر ومن فعله هاجلا فإنه يكفر ومن فعله حائفا فانه يكفر واذا فعلها ايضا قصد المال فهذا ايضا كافر نص الايه قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكلها وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر الصدره فعل المغضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه البناء أكبر الله بان له حظ للدنيا قد حظ الدنيا على نص الايه نص الأعيح نصر في هذا الصد من الناس وأنه إنما تعرفته تفضيلا للدنيا على الاخره ولان له حظا دنوي نصر الله الصلاة والآخرة ونصر الأعيح ذلك بأنه مستحب الحياة للدنيا على الآخرة يكون داخل في هذه الآخرة السلام عليكم نقول السائل هل تصح الصلاة هل فإن إيمان يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أملاء هذا هذا الرجل كافر الذي يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم واسلم قضاء الحذاء تخلع الكربة على مشرك ولا تصح صلاته خلف صوت خلف بعضه ومن صلى خلفه لا يعلم حاله فانه قد علم عيد الصلاة وعلى الاجماع يجمع بسم الله لا تصح صلاته المشرك <تصفيق> نست اللهم عافيه. لكن الخلاف بين العلماء وصل خلف الفاسق. الفاسق مثلاً وصل صلاة خلفه والخلاف بين العلماء. الحنابلة هو جماع يمنع صلاة خلفه يقول فصح وآخر يقول فصح مع كراهه. وصوبنا صدق فصح. ولكن صلاة خلف العدل أولى. هذا إذا كان واحد لكنه فاسق. أبا مش بخير يفصل صلاة خلفه بالجماعة. صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله اللهم عليك. يقول السائل هناك بعض الاحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكليه فهو مؤمن ناقص الإيمان كحديث لم يعملوا خيرا قد وحديث البطاقة وكيف الجواب على ذلك وغيرها من الاحاديث نعم ليس في هذه الحجة لهذا القائل. فمن ترك الاعمال الأعمال بالكلية لأنه لأن زعب أنه غفته بما في قلبه من التصديق كما سببه فإنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل وأما حديث الشفاعه حديث الشفاعة هو وأن الموحدين البساطة يشفع لهم الأنبياء والأفراب والشهداء والملائكه وتبقى بطية لا تنالهم الشفاعة ويخيزه رب العالمين برحمة ويخيز قوما من النار لم يعظلوا خيرا قط قال العلماء لا لم خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان. ولابد من هذا. لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض. النصوص يضم بعضها إلى بعض. فقدمت النصوص على أن على أن الجنة حرام على المشركين. فثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا منادي بعض الغذيرات. أنه لا جنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك أيضاً لما لما عمر عبد ذكر. قلت الله نعلم. وتحجم سورة التاسع من الهجرة ألف لمعهم أذني وكذلك أيضا لما لما أمر عبد باكر وتحجم سورة التاسع من الهجرة ألف لمعهم أذني منهم جنة لا من أبو هريرة وغيره. لا وإن كان له عهد فهو الى عهد ومن له كل عهد, عهد فهو الى أربعة أشهر في الناس يعني ذلك الله على نفسهم على هذا يدل على, عن على, أنه على, أنه على أنه لا يمكن أن نفتع الجنة فقد الله وهذا الحال الحديث يرد اليها وقائد عند اهل العلم ان المتشابه يرد الى المحكم ولا يتعلق بالنصوص المتشابه الا اهل الزيغ كما قال الله تعالى واما الذين كتلهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه في ابتغاءه تكون ابتغاء تاويل واما اهل الحق فانهم يردون المتشابه ويفسرونه منه هذا الحديث في اشتباه لكنه يرد الى المحكم النصوص محكمه واضحة في أن المشرك لا يدخل جنة وأن الجنة حراما على, على المشرك فلا يمكن أن يكون, أن يكون معها حديثا معه الخيرا قط إنهم, إنهم مشركون وأنهم معهم في حيو إيمان وإنهم أخرجهم الله إلى الجنة هذا لا يمكن وإنما المراد لم يعمل الخيرا قط يعني زيارة على التفصيد والإيمان وكذلك حديث البطاقة, البطاقة ليس فيه أنه مشرك على البطاقة إنما في موحي أنه برجل ويأخذ له تسعة من تسعون سجلا كل سجل مرد البصر سيئا ويأخذ له بطاقة يشاركا في أشهد أن لا إلهي الله وأشهد أنه من رسول الله فتوضع البطاقة في الكفة والسجلات في كفة فتاشة سجلات وثقرة البطاقة ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة لكن وكثير منهم يدخلون مننا لكن المراد هذا الشخص قال هذا فالثالثة يقالها عن الإخلاص وصدق وثوبة أحرقت هذه السبوء السيئات فثقرت الله فثقرت البطار وطاشت السجن جزات من الله الخيرى يقول السائل ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن هل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك الله هذا الشخص مشرك لأنه غير معلوم إذا كان العيش بين المسلمين في الله عز وجل ومحي إليه هذا القرآن بمنذركم به ومن بلغ من بلغ القرآن فقد قام فقال سبحانك وذا كنا بعد الدين حتى لبت رسولا فمن بلغ القرآن بلغت الدعوة وفعل السلطة وعشب المسلمين فإنه مشبك في, في الله عز وجل ووحي أيها هذا القرآن بأنذركم به ومن بلغه ومن بلغه فقد قامت عائل كتبه فقال سبحانه حتى لبعت رسولا فمن بلغه القرآن بلغت الدعوة وفعل الشرك المسلمين وقال بعضه هذا الشخص عليه ما وقع أن يشل بسبب دعاء الضلال والإشراف بسبب كفرة المغلين حوله وخفي عليه الأرض وإنه في هذه الحالة يكون عمره إلى الله عز وجل ويكون حكمكم حقوقكم في ألف فترات إذا لم يعلم ولكنه في الدنيا أو في ال... لا اذا ما تعامل مع الله في المشركين ولا يصلى عليه ولا يطمئن على المسلمين في مقابلهم المقصود ان الاصل الاصل انه لا يعلم هذا هو الاصل لكن لو وجد بعض الناس خفي عليه بسبب دعائه الشرك والضلال ولم يعلم قد يقال انه, إنه معذور في هذه الحاله وامره الى الله لكن بكل حال يجب عليها يطلب الحق ويتعرف على الحق ويسأل كما انه يسعى في معيشه طلب المعيشه الى الكسب ويسال عن طرق الكسب يجب عليهم يسال, يسأل عن الدين ويسال عن امر لا يشكل عليه كلهم لم يسمع الحق ولم يقبل الحق وتصادم عن سماع الحق ليس الله له هذا هو الأصل نعم صلى الله عليكم وبارك فيكم يقول السائل هل يفترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا أم يكفي مجرد مجرد إقامتها نص نجد التفصيل في هذا مع ذكر الدليل الواجب واجب الحجه الحجة على من كان عنده شبه وكذلك المشرد إذا أكلت على الحجة فقد زال عذابه بمعنى أن يبلغ الدليل يبلغ الدليل ويعلم أن أن هذا الأرض دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى ولا يشتركهم الحجة فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المسيطين بلغت قلت عليهم الحجة ومع ذلك صبيرة ومع ذلك لم يفهموها فهما واضحا لم يفهموها ولكنها قلت عليهم الحجة نزل القرآن وسمعوه وجاءهم النذير وجاءهم الرسول عليه السلام واستمروا على كفرهم فلم يعذبهم الله. ولهذا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وقد بعث الرسول وقد وَقَدْ اليه هذا القران انكم من هو من في قره الحجه البلاء وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا اشفع واضح هذه الامه يهودي ولا نصابي ثم لا الا دخل الانبار. وقال فمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونجاء ثم بكم العمر لا يعقل ومع ذلك قامت عليهم الفجر فأخبر عنهم أن مثلهم مثل من من يسمع الصوت وهو لا يفهم المعلم فمثل الغرب التي ينعق لها الراعي يسمع الصوت ومع ذلك قامت عليهم الفجر وقال سبحانه وما كان الله يضل قوما بعد يهداهم وما كان الله يضل قوما بعد يهداهم حتى يبين لهم ما يفتحون ولم يضل حتى يتبين حتى يبين هذا هو قيام الحجه فإذا بجن الحق وعرف أن هذا عرف هذا الدليل عرف الحجة فتقابس على الحجه ولو لم يفهمها لا يشتغطها مواقعا هذا هو الذي يستغل عالمه هذا هو الذي قرره أهل العلم نعم صلى الله عليك. يقول السائل هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للطائفة ممتينة من أداء شعيرة الزكاة إن فعل هذا من ارتد من العرب لأجل جهدهم للوجوب أم لأجل مجرد من وعدم الالتزام بالأداء؟ صلّى الله عليه. أهل ردة الذين تجدوا على فتنهم أقصى منهم من عرّت على الأصنام والأوثان تعابدها. ومنهم من أنكر نفوته النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي ما مات وهو لا, يكفر لا يشكال فيه. ومنهم من منع الزكاة. والصحابة قاتلهم دميعا ونفرق بينهم وسموهم مبتدين. والذي منع الزكاة قال العلماء إنما كفر لأنه إذا منعها وقاتل عليها زل على جحوده على جهوده لأن فعل الأمر منعها وقاتل عليه أما لو منعها ولم يقاتل عليها تخذ منها. تخذ ويؤذب ولا ولا يقفل. لكن إذا منعها وقاتل عليها. فإنه يقتل لأن هذا دليل على, على جهود. المرتدون الذين منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها. فدل على أنه جهدوها هذا عملهم صحابهم عورة المتدين وسمهم المرتدين كلهم. لا فرق بين من. أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عبد الأصناع أو من اجهد الزكاة يعني اجهد عمر رب العلوم الدين بالضرورة نعم الله إليك يقول السائل ما حكم من يقول بأن من قال أن من ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر أن هذا القول قالت فيه فرقة من فرق النجا نعم الحمد لله وكذا الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما أما بعد فلا أعلم أن هذا القول قالت بيها المردية ولكنه لا بد من العبد كما سبع لان من اقر الشهر فلا بد أن يعمل لأن النصوص التي في فيها الأمر بأن مشهر جيد وأن من نطق بشهر فهو مؤمن مقيدة مقيدة بقيود لا يمكن معها فرق العبد فثبت في الحديث الصحيح صحيح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خالص من قلبه تخجم يقول خالص من قلبه هذا ينفي الشرك ينفي الشرك لأن الإخلاص ينفي الشرك ومن ترك العمل ولم يعمل فإنه فإنه مشرك لأنه عبد للشيطان لأنه معرض عن دين الله ومن عرض عنه لا فهذا كفر, كفر وكذلك ايضا جاء في الحديث من قال لا إله الله مخلصه وفي وبعضها من قال لا إله الله الصادق من قلبه وفي بعضها من قال لا إله إلا مسترق تنبها قلبه وبعضها من قال لا إله الله وكفر بما يعبد الله فهذه النصوص التي فيها أن أن نطق بالشهادين طوال المؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن لها حكرة العالم الأن أن يكفر بما يؤمن نبدل الله يعمل فانه معرض عن دين الله وهذا نوع من الوعد الدهر ان لم يعمل مطلقا عرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله هذا من الوعد الاسلام قال تعالى والذين كفروا عنهم بامر الله فلا بد ان يعبده واذا قال لا اله الا الله يستيقظون بقلبه وقال عن اخلاص في قال لا اله الا الله وهو غير شاف فلا بد ان يعبده ما يمكن ان يقول شخص كلمه التوحيد عن صدق واخلاص ولا اشكال ابدا يترك الصلاه وهو قاد لأنه إلى فتحه فدل على عدم إخلاصه دل على عدم شفته دل على أن خلفه مستقيم بها فلو كان قلبه مستقيم بها كان عنده يقين وإخلاصه لا بد أن يعمل لا بد أن يعمل لم يعمل دل على ضعف إيمان ورفض إيمان وعدم يقينه وعدم إخلاص وعدم صدق وريبه وشكه هذا واضح من النصوص فدل على لا بد أن يعمل نعم الله عليك. يقول السائل ما حكم تنهية الشريعة الإسلامية واستبذالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراد للشريعة الإسلامية هذا بسلام سلام ذكر الحافظ مكثير. رحمه الله بدل الشريعه بغيرها من القوانين، فإنه فإنه هذا من نوع الكفر. وذكر مثال هذا ذكر المثال المغول الذي دخلوا بلاد الإسلام، جاءوا قوانين مكونة، قانون مكون من عدة مصادر. وذكر كفرهم وذكر هذا ايضا الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في السعودية السعوديه قادم. وقال ان من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين إذا بدل الشريعه من اولها الى اخرها كان هذا كفر وعي وقال من اواعى الكفر وقال اخر من اهل العلم انه لا بد لا يعتقد ولا بد ان تفرغ عليه الحجه وذهب الى هذا فماح الشيخ الشيخ هذا الله عليه قال لابد تقوم عليه خدجة لأنه قد قد يكون قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس عنده علم فلا بد أن يبين له فتقوم عليه خدجة فإذا قمت عليه خدجة إنه يحكم بك. المقصود أن هذه هذا خطيره خطيرة وهذا إذا لم تنبهه لمن وضع القانون عمل تفريغه. أما إذا كان ثلباً صبياناً أنواع من الكتب الأخرى هذا لا يشكل لكن إنما هذا مفروض في شخص هذا ثلث مشين من بعض الكتب. هل يكون هذا كتب أكثر مجرد تبديل الدين كما ذكر هذا الحافظ رحمه الله سبحانه وتعالى أو أنه لا بد أن قامت الحجة وبيان أن هذا الأمر كتب، فإذ قامت هذه الحجة فكل الكتب. نعم، الحمد لله. يقول السائل: هل تكثير السلف رضوان الله عليهم للجهمية, للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟ ويراد منه الزجر والتغليب فقط. تكثير العلماء والآئمة والسلف جميعا تكثير أكبر مخرج عن الملة. وذكر العالم الصالحين رحمه الله أن كفرهم خمسين عاما. قال: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء الغزاني ولا ركاية الإمام وقد حكاه عنه بل حكاه قبله في عشرة خمسوئة خمسوئة عادة كفروا كفرون أكثر من ذلك وقال العلماء إن الجهميه خارجون من السنفين والسبعين فرقة الذي النبي صلى الله ببيته وصلم وستفترق أمتي على ثلاثة سنفين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال خارجون من يدل على ان مرادها هو الكفر الاكبر من الله. لان فرقة الامة ستة وسبعة فرقة سرقة يتواعد في النار وهي فرقة مبتدئة فقالوا ان الجهمية خارجون من ستة وسبعة فرقة وكذلك القدرية الغلاة فقال هذه فرقة الثلاث خارجون من ستة وسبعة فرقة لان يكونوا كورا اكبر الراطب هو القدرية الذين عنكروا رعي الله وكتابه واجهمية وذلك لأن جهنيا نفع الأسوأ الصفاء ونفع الأسوأ الصفاء ينتج ينتج العجب العجل فشيء لا أسف له ولا صفاء لا وجده إلا في الثاني شيء لا ينتج العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مضيّن الله ولا محيط الله ولا مفتّقه وليس له سنة ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة وليس ذوق العالم ولا حفظ العالم ما, ما لا يقول هذا ممكن مستحيل أسد منه ولا ولهذا كان الكفر اكبر الكفر أكبر ونخرج الله نعم أول ما يعني الكفر هو هذا يعني الكفر يعني, يعني, في يعني في صاحبه يقال له كبر حتى الله الله عليك. يقول السائل الإطلاقات الصلف في تكثير أعياني الجهميه كتكثير الشافعي بحق الفرد حين قال بفرط القرآن فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم كما نقل ذلك اللالكائي في شرط اصول اعتقاد أهل السنة وكتكثير الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظام وأبو الهديل العلاه كما ذكر ذلك بالضبط. في الابانه في الصغرى يراد منه أعيان اعيان هؤلاء أم تكفير الفاظهم لا اعيانهم فالظهر لا تكفر اعيان لما خصهم بالذكر وفي ذلك الشاهد يعني الناظر وهو الناظر هو قضاء الفكر فالظهر ان اما لو ريت تكفير العمود مثل قلب القلع الذهنيه قطع اما تكشف اعيان بعينه يقابلون العين ما هو يعتبر امامها وننظر ونحن تكثير اعيان والعلماء لهم يستطيعون التزاميه اقوال منهم من كفر الغلاف ومنهم من كفرهم باطلاق ومنهم من بدعهم باطلاق هذه هؤلاء الافراد الذين وقفوا امام الامه ونظرهم والله لمن كفرهم بعلمهم لان كل الحجه قامت عليهم نعم والله لك يقول السائل ترد بعض المصطلحات في كتب اهل السنه مثل الانتزام الامتناع كفر الإعراض فما معنى هذه المصطلحات؟ الانتجاب ظاهر يلتزم بأحكام الشريعة يلتزم بأحكام الشريعة يلتزم بما امر الله به وينتع عما حرم الله عليه يلتزم بطاعة الله وينتد الله بطاعته والامتلاء يعني الامتلاء عما عما أمر الله به وعلى الانتلاء يسرع شيء يمثل عن شيء يكون فركه كفر وفركه وينطلق على شيء لا يصل احد الكفر كن معصيه ومن الامتلاع امتلاع ابليس على السجود لادم قال تعالى ويقلنا للملائكه السجود لادم فسجلوا الى ابن اباه فاستكبر وكان من الكافرين فابليس ابراهيم كفر وكفر الاعراض كما سبق معناه الاعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله فمن اعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله فقد الله إليك يقول السائل ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الثالث من نواقض الاسلام من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم او ونفهم. نعم معنى هذا أن من اعتقد أن المشركين على حق او توقفوا في ذلك فوكحه لانه يحق بالصبر لان التوحيد لا بد فيه من امره الامر الاول إيمان بالله والامر الثاني اكون دفاؤه وهذا هو معنى لا اله الا الله فان معناها لا مضويه حق الا الله فلا اله هذا اكون دفاؤه الا الله الايمان بالله فمن لم يكفر المشركين معناه لم يكن دفاؤه من لم يكفر المشركين او اليهود او النصارى او الوثنيين او توقف بكفرهم او كافروا مثلا لا بد ان يكذب ويعتقد كفرهم فمن قال ان اليهود والنصارى قالت اليهود والنصارى على دين السماوي فهذا وكذلك السنه على دين السماوي فلا فكلهم على حق هذا كعب لانه هو يصدقهم الشيء لا بد أن يعتقد ان اللي هدعل كفار أنه على بعض والنصارى على بعض والرسول على بعض أين شك أو توقف كان هذا الشك والوقف ناقص من رفض الإسلام يكونه كافر من رب العالمين وكله صح مثلا قال اليهود على دين السماوي على حق كنا نطلع على الدين السماوية على الإسلام من أحب الإهدايا بالليهودية أو الإسرانية أو بالإسلام فلأهولا هذا صحة المشاهد يكونوا كافرون نعم الله مريك فيه إضافة من قالت الله عنك إن اليهود المصارى بلغتهم جاءوا في إسلام فمن كفر ما حكمه من يظهر بلغتهم جاءوا في إسلام مشوه. ما جاءهم الإسلام الصافي إنما في كشوية كان هذا كفصل يسحاق لا إفساده الدعوة النبيه النبيه على عهد النبي فصل النبي الله ذلخس على السحاب الله ذلخس والدعاء الله ولا إما في الله ذلخس وغيره على هذا بعض <أخبر> الله إليك الله إليك إخواننا النصارى لا هذا المشرق كان يعتقد أنهم أنه ان دينهم صحيح وان مذهبهم صحيح وانهم على حق وانه يتدين وانه يوافقه في الدين ولسان يكبروا أما إذا قال اخواننا غلطه أو صدقه لسان او خطا او له شبهه فقد لا يكبر على هذا في تصميم ان كان النصارى اخواننا يعتقد انهم على حق وأنهم على دين حق فهذا كفر والدته نعم الله اليه يقول السائل ما أحسوا من يقول إن الشخص إذا لم يكثر النصارى لعدم بلوغ آية سورة المائدة فقد كفر الذين قالوا إن الله تالي الثلاثة فإنه لا لا يكفر حتى يعطي يعلم بالآية لعدم بلوغ النصارى يعني الآية النصارى يعني نكفرهم هذه الآية الشخص لما يكفرهم بالله يعني هم عرفوا هذه الآية يقولها ما كفرهم لأنها ما بلغت هذه الصورة المائدة هل هذا يكفر على التفسير كان هذا الشخص لا يعلم يجهل هذا الحكم ولا يعلم أن أن النصر على باطل هذا لابد أن تلقى ما عليك أما إذا كان يعلم هذا ويعلم أن النصر على باطل وأن الله كفره وليحقى على النصوص هو الكل لأنه هو الوقت المشهد نعم طيب ند... السائل ما الدليل على مشهورية شروط شهادة أن لا إله إلا الله من العلم والانقياد والصدق والإخلاص والقبول والمحبة واليقين وما من يقول تكفي شهادة ان لا اله إلا الله بمجرب قولها دون هذه الشروط سبق بيات أن كلمة التوحيد لا أن من شروط وأن هذه الشروط تزلت على النفوص كما سبق ببعض الحديد من قال لا إله الله حارسا من قلب هذا الإخلاص وبعض قال لا إله الله صدقا من قلبه وببعض ما قال الله هو كفر بما يعلمه لله هو الإنقياد لا بد منه لا منه لأن لأنه لا بد من العرض لأن هذه الشروط تقتل اليقين هذه الشروط تقتل وكذلك القبول هذه الشروط التي دلت عن المصروف من الاخلاص وعدم الشكل والريب والصدق واليقين وقالها لمستيقن بها قلبه هذه تستوذب القبول والمحكمة فدل لا فدل على أن هذه الشروط على عن هذه الشروط لا بكمشى وأن هذه الشروط هذه الشروط عندما قال لا إله إلا الله بقل برساله فإنه ولبيت هذه الشروط لما قل هذا انه يقع في أمر الشيء لا الله بدون هذه الشروط وعلى ذلك يقول لا الله يقع في الشيء يقول لا الله ويشتكي الله وقد يكون قلما قال لا اله الا الله وكفر بما يعبدهم لله افضل الله لما كفر بما يعبدهم لله هذا الدليل على الإحرار. اذا قال لا اله الا الله ووقع في عبده الشرك معناه انه لم تبعت بهذه الشروط معناه انتقلت هذه الكلمه نقض لا اله الا الله بفعله قالها بلسانه ونقضها بفعله لان لا اله الا الله معناه لا معبود حق إلا الله فاذا عبد غير الله نقض هذه الكلمه ولم يتسلم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 النص وليس عزل المسكين لكتابه وصلنا وليس عزل قال فاقنا لا يشفك لأحبطن عبس ومن يقول قد إلى معامل من عجل فجعلناه هذاء النسورة ولو أشفكوا لحبط عامهم باركا ويعبروه إن الله لا أعرف أن يشفك به فأركنوا بذلك لمن فقد حرم الله و من حق هذا طالب وإن قال عن كذب ولا بسط صار من عقائد وإن قال ولا نأخذ فضوحيات صار أيضا صار مشرك أيضا لأن صار وعلب عند الله تبين بهذا أن هذه الشروط أن هذه مفروض وأن هذه شروه هذه هذه الكلمة لا بد فيها من هذه الشروط وإلا فإنها لا فائدة منها نعم الله ليك الطالب التالي نرجو تفسير قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من, من, بعد. من بعد إيمانه إلا من حكرها وقلبه مطمئن بالإيمان آية تفسيرا مفصلا مع بيان حكم الإكرام في هذه الآية نعم هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن من كفر بالله بعد إيمانه عليه غضب من الله وله عذاب عظيم, عظيم لأنها يستحق الحياة حب الحياة الدنيا على الآخر. ويشمل ذلك من من كفر بالله يد وقاصده. ويشمل من كفر بالله حاذرا ولاعبا وساحرا. ويشمل من كفر بالله خائفا. ويشمل من كفر بالله مفرها خاطم عنا قلبه الكفر. لان الله تعالى لم يستثني من الكفر الا من قالها الا من فعل كفر رغم أن قلبه بذيقته وخير سبحانه وتعالى ان ما عدا هذا الاقصر هذا من الناس انهم يكونوا كافرا لانهم استحبوا لحياه الدنيا على الاخره ومن قال لا فمن كفر بالله قاصدا فقد استحب الدنيا على الاخره ومن كفر بالله عازلا فقد استحب الدنيا على الاخره لان الله حظا ومن قال لا اله الا الله خائفة فقد يسحب الدنيا على أخرى ولا حظ في الأخرى ومن قال لا يا الله مخرى وطمعنا قلبه، بك فقد يسحب الدنيا على أخرى ولهذا لم يسحب الله عز وجل إلا من صار الكفرة مخرى وطمأ أن قلبه بالإيمان من كفر بالله من لا ديمان إلا من أفعى وقلبه مخرى وغير الله سبحانه إنما العداف إنما فعل ذلك لأنه لحضر في حضور الدنيا فذلك بأنهم سحبوا في حياة الزناعة وعند الله على الصلاة الكافية فلا يعديهم الله كفرهم فما لا يعديهم نشو الله نعم الله هناك من في, في القول يقولون الآية ثلاثة الإكراف القول فقط أما فعل فلا لا, لا لا فرق لا ما جاء من الإكراف هو يجيب الاختيار في. يعني هو الصيف على رقبته ويقول هسك ذا السلام وإلا بك الله لكنه يفعل إذا استطاع إذا استطعت أنه بثلت يقصد مثلا بي عمله وجهه التقرب لله فلا بثلت فبثلت إذا سجد السلام ينوي سديد لله لأنه لا, لا, لا ينوي سديد لله فهو ينوي سديد لله فتكون الشورة شوة السرير الشرم وقلبه مطبعين بالرمال هذا من معنى عصمنا لخلق فإذا هتقل الكفرة فتقل مطبعين بالياه فلا أضر وإذا فعل سهر فتقل مطبعين بالياه فلا أضر لا يرويزه السجد الشرم هذا الله إليه السائل ما حكم موالاة الكفار والمشركين ومتى تكون هذه الموالاه كفرا أكبر مطبعا من الملة ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب إذاك الله نعم المؤلاء الكفار والمشركين إذا كان تولي, تولي لهم فعلي رده تولي المشركين كفر وردة وهي محبة الكفار محبتهم بالقلب ويشعوا عن النصرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي فإذا تولى الكفار وأحدهم بقلبه ونشا من ذلك النصرة والمساعدة هذا كفر مريض قال تعالى وبيت أولهم منكم فإنهم منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لهذولا أصحاب أولياء صعبهم أولياء صعب وبيت أولهم منكم فإنهم منهم. إن الله لا يحب الكافرين وقال سبحانه لا تتخذ يتخل... لا تتخذ يتخل... لا غير يتخل... الكافرين أولياء من دون الله وبيت على ذلك ليس من الله بشيء إلا أن تساق منه فقه قال تعالى لا تجدوا خالدا يؤمن بالله ولا من آخر يوادون ما الله ورسوله ولو كانوا آباء او أبناء او خامات فالتولي تولي القصار رد حسيات التولي هو أصل التولي بحقه في القلب ثم يجعلها المصرة والمساعدة بالمال والسلاح وبالرأة أما البؤلاء البؤلاء الكبير من البؤلاء معاشر الكافر وصادقة والميل ومكون إليه ومعاشبوه يوم ومساعدة أيضا الكافر الحربي من يجعلها ومساعدة ولهذا ذكر العلماء قال إننا ساعد لساعدهم ببني القلب أو بمناولة كذا يكون هذا مؤلاء من الكبائل النوم هذا الكافر الحربي أما الكافر الجنبي الذي بينهما مصمعات هذا شيء آخر لا من الإحسان إليه لكن الكافر الحربي ما يساعد اي شيء المقصود أن التولي هذا ردة وهي المحبه وإنساعده المساعدة أما المؤلاء والمعاشره وهو في غير مثل معارضة من يأتي لولاة الأمور إلى الرسل ومع أشباهه وما تدعوا الحاجة إليه فهذا كنتبه إلى نعم الله عليه السائل ما هي نصيحتكم لطلبه العلم لمن اراد ضد مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وتصلتها كذاكم الله قيم نعم لطلبة العلم العلم العلاية في طلب العلم وحرص على طلب العلم وحضور حلقات دروس للعلماء وقراءة الكتب النافعة ككتب الامام الإمام الشيخ محمد عبد الرهاب وأئمة كتب الشيخ الإسلام والعلامة المطيب رحمه الله فشيخ محمد رحمه الله له رسالة عبد في كثري تاريخ التوحيد وفي المسلمين بيكون في تاريخ التوحيد وقراءة كلمة النافية على المكتبات الواقعة، ذي. إذن هذا إمام الشيخ عبد الله، الشيخ محمد الأحاط، وذن قبلهم مؤلفات كثير أخيهالك من شيخ الإسلام رحمه الله في فتاوي ريا من ذلك، والعلماء في كل مذهب، حنابلة وشافعي والمالكي والأربع، زوجون في كل فرق، صاحب من ذاب فكم وهو الذي يكتب على الإنسان ويذكرونها أنواع من خفز خولية أو فعلية أو إتقادية ينفغل إليه طالما يدعون أن يرجعون هذا الانبعاء بحكم الوكسد ها ومن أكثر من كتب في هذا من الأنواع الأحلام كتب كتبوا في كتب حفز وكسد أنواعا كثيرة قد يصلوا ها إلى أربعمائة مكفر ومنذع وذكروا أن من راع الكفر تقصير المسجد ونص على ذلك المسيّد أو مصّد ينبغي بعض الطرفين راجع في هذا فقرص فيها مجدد يرد في الكفر وبين الراعين المخادج المرجع متوفر الحمد لله نعم ما هو من يقول ليس هناك تكفير للمعين مطلقا على مثل صحيح معين أكثر. نحن نكفر اليهودي بعينه والنصراني بعينه ومن قفر عنه الفجة وكفر بعينه ولم على هل لا يكون لك كافر من قامت عليه الفجة الكافر يكفر المشرك والوثني واليهودي والنصراني اللي ما, ما في تشوفه يكفر ولا عنده تشوفه يزارك شوفه هل يصر فهل يكفر نعم الله لك والسائل الذي هل يعبر الذي يدعو غير الله ويستغيث به بجهله هذا سبر على هذا كلام عليه فاندل لا أنه لا يعلم كان يعيش بين المسليين وبلغت الدعوة لكن اذا كان ملبس عليه بسبب علماء السوق وعلماء الباطل وعلماء الشرم فإنه يجب ذلك ولا أصدر أنه لا أن هذا إنما هو في أهل فسر أما طالبه فرصوه عليه الله ومن يعيش بين المسلمين أردت أنه هو المعبين ومن يدعو في الغالب أنه هو. أنه يدعو على عن عبناء الغالب الذي يدعو الى الشيء انه لا يدعو هذا وانما يدعو بيبنك عن اسرار وعناء شكرا الله شكرا الله هل هناك فضاء من يحب فضاء لدينهم ومن يحب بعض فضاء لدنيا نعم اذا كان يحبهم لديهم هذا اما ان محبة محبة طبيعية مثل انه طيب لها او كذا او لعجل مال او اشبع ذلك واذا كان حبهم لديهم هذا اكتبروا لديهم أرسلنا عليكم. يقول السائل نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل مسألة العذر بالجهل طيّرها الغلب رحمه الله وحصلت إلى العلمة الطيب رحمه الله في طريق الهجرتين وفي الكافية الشافية وذكر عائمة الدعوة الشيخ عبدالله رحمه الله وغيره اهل العلم وذكر شيئا منها في شيئا من التفصيل في شرطة وحاوية خلاصه البحث بهذا أن الجاهل فيه تفصيل فالجاهل الذي يمكنه أن أن يسأل ويصل إلى العلم فليس مع لا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسعد والجاهل الذي يريد أن الحق غير الجاهل الذي لا يريد الحق. فالجهل القسم الأول جاهل يريد الحق. النوع الثاني جاهل لا يريد الحق. فالذي لا يريد الحق غير معلوم. حتى ولو لم لو لم يستيقظ، لو لم ي يصل العلم، لانه لا يريد الحق. والنوع الثاني جاهل يريد, يريد يريد أن يعلم الحق. فهذا إذا فحث على الحق ولم يحصل عليه فهو المقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن, أن يسأل ولا يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم هذا غير معذور. أما الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم فهو على قسمة. قسمة أو جاهل لا يريد الحق هذا غير معذور. الثالث جاهل يريد الحق ثم فحث على الحق ولم ولم يحصل عليه فهذا الحزن. وزع هذه الخناق الشرط حاول هناك فرق بين المسائل التي تخفى العاده وبين المسائل التي لا تخفى من التوحيد نعم يعني الجاهل الجهل الذي يعذر في الجاهل لا يعذر في الاشياء الواضحه بين الغل الاشياء الواضحه والظاهره لكل احد انما الذي الجاهل الذي يعذر المسائل التي تخفى على مثله مثل, مثل وجه هذا العرض أ esque gang. لو كان هناك إنسان يعيش بين المسلمين. ثم فعل الزنة. فلما ما قال إنه جاهل. لا يعقد من أحد Shaw. او وهو يعيش بين المسلمين. لا يحدث عبد وهو في مجتمع لا يحدث من هذا الأمر واضح. لا يحدث دعول الله لكن لو أسلم شاف في مجتمع الربا يتعامل بالربا ولا يرى الا نحن تعامل بالربا ثم تعامل بالربا وقال انه جاهل هذا مثل نعم هذا مثل يجلى اجل او نشا في بلاد بعيده بذاد يخطا ولم يسمع وليس عنده وسائل هذا معذور اما إنسان يفعل امرا معلوما واضحا وهو بين المسلمين فلا ينبغي لا بد ان تكون دقيقة دقيقه مساله خفيه تخطأ على مثل ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهلها بالحقوق وجمع اهله حين حينما حضرت وفاه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلها في الصحيحين وفي غيرهما ان هناك رجل كان مسرفا على نفسه وكان له اولاد فلما حضرت الوفاه جمع مني واهله وقال اي اب كنت لكم ف أثر خيرات، فقال إنه لم يبتأل خيرا يعني لم يبتأل خيرا طب وقال إنه إن الله لو بنه عذبا شديدا فأخذ المواثيق على بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يشحقوه ويصحنوه ثم يضره في البعض وفي بعض ال... في روايات الحديث أن يضره نصره در في البعض وقال لا ينقدر الله علينا إن الله لا يعذبني على عدب شديدا ففعلوا به ذلك وفي الحديث أن الله قال الله للبر أمر الله الضرء نجم عما فيه وأمر الله البحر نجم عما فيه فقال الله, فقال الله له قم فإذا هو إنسان فقال ما ما حملت على ذلك؟ قال رب ربي خشتك فما تلافعا رحمه الله هذا الحديث من كلام لأهل العلم بعض العلماء يقول هذا في شرع من قبلنا ووجب بأجوبات ولكن أصح ما قيل فيها ما قرره شخص سلام رحمه الله أن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل وأنه ظن أنه يفوت الله إذا, فع... إذا وصل الى هذه الحاله فالرجل غير, غير مفر للذات وغير مفر لقدرة الله ويعلم أنه لا ترك ولا محرق ولمشحق أن الله يقاتل يعتقد هذا وأن الله يقدر لكن لكنه أنكر كما تفاصيل القدرة وظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وشحق وجر أنه يفوت على الله ولا يفوت تحت القدرة والذي حملوا على ذات ليش هو العناد وينما الذي حملوا على الجهل مع الخوف اشترى على مرات جهل وخوف عظيم الله فلو كان عالما ولكن جهلا ولو كان معالدا ولكن لكنه معالدا ولكن ليش معالدا ولا عالدا انتفعته العلم وانتفعته العناد فاجتبع الأمراض الجهل العظيم فرحمه الله ورحمه الله. هذه أولا مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه بسم الله وعلى انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض ومع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي المشايخ الأفاضل رب خير الجزاء والآن نترككم مع مادة هذا الشريف نبينا وإمامنا وقد وخنا محمد بن عبد الله عليه وعلى إخوانه من نبينا والمسلمين أفضل الصلاة وآثم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيننا ان شاء الله في هذه الدوره سوف نشرح كتاب التوحيد من صحيح الامام البخاري رحمه الله عليه الذي هو اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند المحققين من اهل العلم واهل الحديث والامام البخاري رحمه الله ستتح كتابه الصحيح الجامعة الصحيح بكتاب بدء الوحي لأن الخير الذي حصل للأمة إنما هو بالوحي ثم ثنى بكتاب الإيمان لأنه أصل الدين وأساس الملة الذي تبنى عليه الأعمال ثم ختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد الذي هو أول الدين واخره وظاهره وباطنه والذي لا صح الإيمان ولا صح أي عمل إلا بالتوحيد فمن كان مؤمنا بالله ورسوله وختم حياته بالتوحيد فهو من الجنة والسعادة من مات على الإيمان والتوحيد فهو من أهل الجنة والسعادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن وحدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا إسماعيل بن اميه عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي أنه سمع ابا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث, لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب, تقدم الكتاب إنك تقدم قدم, قدم يقدم إذا ورد الولد ويقال قدم ويقال قدم يقدم إذا تقدم القوم ومن قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة عن فرعهم فأوردهم النار ويقال قدم يقدم إذا كان الشيء قديما والمراد هنا الأول قدم إنك تقدم قوم الكتاب تريد على أهل الكتاب قدم يقدم باب فرح يفرح ويقال قدم قدم يقدم إذا تقدم القوم يقدم قوم القيامة نعم هنا يقدم إنك تقدم قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى ان يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقك رائم أموال الناس حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد كتاب مصر كتب يكتب كتبا وكتابه وهو من المصادر السيالة التي تأتي شيئا بعد شيء كتب يكتب كتبا وكتابه والماده تدور على الجمع ومنه تكتب ومنه قوله تكتب بني فلان اذا اجتمعوا ومنه الكتيبه لجماعه الخيل وسميت الكتابه كتابه لاجتماع الكلمات والحروف في مكان واحد اجتماع الكلمات والحروف ويقال الكتاب للمعاني الموضوعه في مكان واحد فالماده تدور على الجمع والكتاب الذي يجمع نوعا يجمع موضوعا واحدا من العلم وتحته أنواع فهذا كتاب التوحيد ذكر مؤلف تحته ابواب ثمان، ذكر تحته ثمانية وخمسين ثمانين وخمسين بابا، فهو الكتاب موضوع وضع العلم نوع من العلم، وتحته أنواع، وليها كتاب التوحيد، فالمادة تدور على الجم جمع فيه موضوع التوحيد. وتحته هذه الأبواب المتحدة والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا وحد الله وأفرده